باب اداب قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وأولام نحوي إداوة مما ماء وعنزة ويستنجي بالماء متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني متفق الله حاجته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف وأخرجت الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وظفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أت الغائط فليستتر رواه أبو داود وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني أن اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فاتيته بروثه فاخذهما والقى الروثه وقال هذا ركس اخرجه البخاري زاد احمد والدر قطني بغيرها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدرق وصححه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدرقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصحح ابنه زيمة من حديث أبيه ريرة بدون ذكر الحجارة.